يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ ثواني اليهم منكم فانهم منهم ان ان الله لا يهدي قوم فتغى الذين في قلوبهم فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم kulul ladina amanu an gaahu lail ladina حبطت أمالهم فأصبحوا خاسرين يا من يحبهم ويحبونه أذلة معظم سبيل <تخيل> الله ولا يخافون لوم ويؤسون الزكاة وهم راكعون ومن إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُغْنِي الوَن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْخِذُوا لِذِيِنٍ هُوَ الذُو الْعَرْشِ اتقوا <تصفيق> الله إنا